كُلُّ نَفْسٍ لِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وَأَن تُرْجَعُوا إِلَى اللَّهِ فَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ فِيكُمْ إن إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها لكي يسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اقبلت دعوا والله ربنا لان اتيتنا صالحا لنكنن من الشاكرين فَأَمَّا مَا آتَاهُم مَّصَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ